وأزواجه أمهاتهم وأول الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلا أن إلى أولياءكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطرا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 يا نساء النبي من ياتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقن منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها اجرها مرتين نؤتها اجرها مرتين واعددنا لها رزقا كريما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 والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله, لهم مغفرة أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون له الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا وإذ تقول للذي أَنْعَمَ الله عليه وَأَنْعَمْتَ عليه أَمْسِكْ عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أَحَقُّ أَن تخشاه فَلَمَّا قَضَى زيد مِنْهَا وطرا زوجناكها لكي لا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ في لا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ كان وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَّقْدُورًا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 وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ من وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لقلوبكم وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تؤذوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تنكحوا أَزْوَاجَهُ من بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عند اللَّهِ عَظِيمًا